واغدق واسدى الخير خيره والفضل فضله والعبد عبده ولا اله غيره سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه وصلاه وسلاما على الرسول المصطفى والنبي المجتبى حبيب القلوب وسعدها وبهجه القلوب وانسها يا خير خلق الله يا زين الورى وأجل من ذكر الإله وكبرا صلى عليك الله في ملكوته أعداد ما همل السحاب وأمطرا ما أشرقت شمس وأظلم غاسق وتضوعت رياك مسكا الثرى تشرق شمس المساء في ليلة كل جمعة من الأسبوع ليس كل مساء بل مساء الجمعة وليست كل جمعة بل جمعه المحبين لنبيهم صلى الله عليه وسلم المقبلين ليلة الجمعة بنبض قلوبهم وخفق أفئدتهم صلاة وسلاما على نبي الهدى والرحمة نبي السلام والإيمان النبي الذي اكرمنا الله تعالى ببعثته ورسالته اكرمنا الله عز وجل برأثته ورحمته الليلة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 بل أيهم أصدقوا إيماناً واتباعا لهذا النبي الكريم القائل أكثر الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فصلاة العبد على الرسول صلى الله عليه وسلم هي ثناء على الرسول واردة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيماً وتشريفاً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 ولجميع المسلمين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى رحمه الله تعالى الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحضوة, وحضوة رتبته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 قول الله تعالى في سوره ال عمران واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم الخطاب الى من الى النبيين واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم معشر الانبياء من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم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 فلم يبعث نبيا إلا, ذر... إلا ذكر له محمدا صلى الله عليه وسلم ونعته وأخذ عليهم ميثاقه إن أدركه ليؤمن النبي وقيل أن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره فأخذ الله ميثاق النبيين أجمعين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 ساقه الإمام القاضي عياض رحمه الله من هذه الايه مبنيا على اقوى الاهت تفسير فيها في المضمون الميثاق الالهي الذي أخبر الله تعالى بأخذه على النبيين وعلى اممهم نعم وقوله تعالى وقوله تعالى ثم جاءكم الخطاب لاهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن النبي ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه ونحوه عن السدي وقتاد رحمهم الله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 فأي واجب عظيم وحق ثبت له عليه الصلاة والسلام على الأمم جميعها فهو أعظم وأشد وجوبا والله في حق أمته نحن أمة الإسلام نحن أعظم الأمم وجوبا متعلقا في رقابنا بهذا الواجب العظيم الإيمان به عليه الصلاة والسلام ونصرته عليه الصلاة والسلام أما إنها ليست نصرة بدن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 لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته صلى الله عليه وسلم هو أعظم اجتهادا في نشر سيرته وسنته ورفع رايتها في العالمين ونشرها في الخافقين وتعريف الأمة جمعا من هو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باب والله يتفاوت فيه المؤمنون تفاوت شديدا فاعلم أنما هو تفاوت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 لا تؤمنن به ولا كان ميثاقا إلهيا قبل أن اولد أنا وتولد أنت. بل قبل أن توجد أمة الإسلام أخذه الله على النبيين السابقين. وإل أخذ الله ميثاق النبيين. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. سواء قلت رسول هنا أي رسول فيدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم.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 وما يوفي به مع هذا الميثاق الالهي الذي اخذه الله تعالى على النبيين وعلى اممهم نعم قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا وقال تعالى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 لنبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء أين تلحظ عبد الله هذا التفضيل الإلهي في سياق الآيتين؟ في الآية الأولى يقول الله تعالى في سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقال في الأخرى في سورة النساء إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 الأمبياء قبلهم في الآيتين، قال الله في الآية الأولى، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، لاحظ أن قوله من النبيين يتناول النبيين جميعا، لكن خص أود العزم من الرسل بالذكر تفصيلا بأسمائهم لشرفهم وعظيم منزلتهم، فذكر محمد صلى الله عليه وسلم قبلهم.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 رفع بعض الرسل إذن ليس كلهم وهذا البعض الذي رفع الله درجته درجاته هو أعلى من, من لم ترفع درجته وفي الجملة فكلهم أرفع درجة من سائر البشر إذا سادة البشر هم الأنبياء والرسل وهم اعلاهم منزلة وهم تيجان البشرية وشرفها وفخرها ثم هم فيما بينهم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 في بعض أحاديث الصحيحين تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على باقي الأنبياء قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر بعض ما جاء هنا قال بعث إلى الأحمر والأسود وذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو ليس هذا تفضيلا يا قوم؟ قد يقول قائل لكن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة لأنهم أنبياء تلك الأمم وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فحيث لا نبي بعده فهذا يقتضي يقينا أنه لا بد أن يكون مبعوثا إلى الناس كافة وأن لا يكون مختصا بأمة العرب التي بعث فيها وأن مقتضى ختم النبوه به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 الذين يقاتلون الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله جهادا يعزون فيه راية الإسلام ويرفعون فيه راية الدين ويدحرون فيه المعادين لله ورسله والمكذبين للانبياء هذا الجهاد لا ما يزعم بعض الناس اليوم من كونه جهادا يستبيحون به الأعراض المسلمة والدماء المسلمة والأموال المسلمة ثم يظنون ذلك مغنما اثموا وكذبوا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 وانا له لحافظون حفظ الله الوحي فصارت هذه المعجزه التي اعجزت البشر والمقصود ان المعجزات المعنويه اعظم اثرا واكثر بقاء في الامه لانها لا تزال مشهوده معاينه لكل الاجيال فهذا القران المحفوظ بحفظ الله وهذا الدين الباقي وتلك الامور الغيبيه التي اخبر المصطفى عليه الصلاه والسلام بوقوعها هي معجزات اخرى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 يا أيها النبي ويا أيها الرسول في كتاب الله تقرأ كثيرا نداء الأنبياء بأسمائهم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا إبراهيم أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى وأمثال هذا كثير فنداء الله تعالى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 قال رحمه الله وحكى السمرقندي عن الكلبي في قوله تعالى وان من شيعته لابراهيم لا ان الهاء عائدة على محمد صلى الله عليه وسلم اي ان من شيعة محمد اي إن من شيعة محمد لا ابراهيم اي على دينه ومنهاجه واجازه الفراء وحكاه عنه مكي